خيرا والله بعد أ ن ر أ ي ت ما ر أ ي ت في أ ف غ ا ن س ت ا ن سقطت إ ي ر ا ن من عيني والله وعرفت أ ن ا ل ق ض ي ة ليست قضيه ث و ر ة ا س ل ا م ي ة ولا إ ن ق ا ذ المستضعفين في ا ل أ ر ض و أ ي مستضعف في ا ل أ ر ض أ ك ث ر من شعب يسحق سحقا تحت عجلات الدبابات في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن مليون ونصف شهيد وبعد ذلك كله شهيد يتبع ونصف وبعد

يتعاهدون مع روسيا من أ ج ل التضييق عليهم ولا نريد أ ن نحدثكم عما يجري في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن على يد هؤلاء الناس الآن في داخل كابل لواء خاص للدفاع عن كابل وعن نجيب اسمه لواء الهزارة يعني لواء الشيعة عن وعن نجيب يعني في

الطرق م خ ط و ع ة في كثير من المناطق منهم أ ر ب ع اطباء محجوزين لنا عرب دخلوا ي د ا و ن ه محجوزون م تحت ا ل أ ر ض منذ س ن ة ك ا م ل ة م ز ج و ن ي ن وما خفي أ ع ظ م وبعض القضايا استحي أ ن أ ذ ك ر ه ا والله بعض الممارسات مع المهاجرين والمهاجرات

الكثير كثير في النفس الام وفي النفس حاجات وفيك فصاحت لا, لا نامل ان يقدموا شيئا لهم أ ب د ا للجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي لم يقدموا من قبل شيئا اللهم إ ل ا لبني مله ي ذ ا صحيح

ما هي ط ب ي ع ة الحكم الحالي لباكستان في ر أ ي ك م وما هو موقف الشعب الباكستاني من ا ل ث و ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن ولماذا لم يعبا الشعب الباكستاني في ا ل م ن ا ص ر ة في م ن ا ص ر ة إ خ و ا ن ه م جاهزين في عهد ضياء الحق يعني ضياء الحق رحمه الله مكث عشر سنوات

وهو يخوض معركه وحده. وحده الدنيا كلها تحارب الداخل يحارب ا ل أ ح ز ا ب ا ل س ي ا س ي ة ا ل ب ا ك س ت ا ن ي ة خ م س ة عشر حزبا ث ل ا ث ة عشر حزبا ضد ضياء الحق وضد موقفه ب ا ل ن س ب ة للجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ث ل ا ث ة عشر حزبا ما وقف معه المسلمون

الجيش وجد معظمه يسكر لا يصلون الجنرالات كانوا ي ه ز ؤ و ن بضياء الحق عندما يقول تطبيق ش ر ي ع ه ا ل ك ا م ي ة يقولون مجنون وضياء كما حدثني القريبون عنه رجل يحسن الظن بربه يقوم الليل

والله شهد لي إ ح س ا ن إ ل ه ظهير ا وكان مستشارا له قال إ ن ي أ ش ه د أ ن الرجل يقوم الليل مستشارا دينيا له وكانت الدنيا كلها تتزلزل حوله وتراه متوكلا على ربه يقف على ش ا ش ة التلفاز يتكلم لا تصدق أ ن هذا رئيس جمهوريه ة ك أ ن

خطيب ج م ع ة من الدعاه الكبار ينسى ينسى أ ن ه رجل س ي ا س ة يقود بلدا الدنيا كلها تركب كلماته ذات م ر ة في مؤتمر في كراوتشي ا س م مؤتمر السلام العالمي في ا ل إ س ل ا م أو هذا

ووقف بعض الدعاء أ و المنتسبين للدعوات يمدحون بغربتشوف ل أ ن ه يريد أ ن ينسحب من داخل افغانستان فوقف ضياء قال لا أ د ر ي والله على أ ي شيء نشكر غربتشوف وروسيا لص دخل بيتا

متاعه وقتل أ ه ل ه هل يستحق شكرا أ و ثناء أ و يستحق ذما ن نحن أ م ه اعزها الله ب ا ل إ س ل ا م أ ن ز ل إ ل ي ن ا خير دين و أ ك ر م ن ا بخير نبي جاهدنا فقدنا البشريه ن تركنا ا ل ج ا

رجعنا في ذيل ق ا ف ل ة ا ل ب ش ر ي الله عز وجل أ ر ا د أ ن يضرب لنا مثلا حيا هذا كلام ضيء ا الحق فجاء لنا بروسيا تقابل أ ف ق ر الشعوب ا ل إ س ل ا م ي ونصر الله الشعب الفقير ا ل أ م ي على هذه ا ل د و ل ة العظمى حتى يعيد إ ل ي ن ا ا ل ث ق ة به أ ن ك م إ ذ ا جاهدتم

ماذا كان ضعفكم ماذا كانت أ م ن ي ت ك م ماذا ما كان ت أ خ ر ك م ا ل ت ق ن ي ك ي ستنتصرون فقط تمسكوا بدينكم وجاهدوا من أجله ل م اجله ذ ا طياء لم ل نعبر غير في ي ش ا ج ي ي ش الاقتصاد كبار المناصب ل ت م س ا الشيعة القاديانيون الإسماعيليون

اقتصاد البلد الطيران المخابرات كبراء الجيش كلها بيد هذه الطوائف الثلاث غير غير غير غير هذا ا ل ا س ت ط ا ع غيره فجاء ببعض الطيبين منهم هذا القائد الجيش ا ل آ ن الموجود أسلم بيك ميرزا أسلم أسلم لا لا أسلم بيك. أسلم بيك ميرزا ميرزا بيك بيك بيك

ف وجاء بحميد قل مدير للاستخبارات وجاء ببعض ا ل ق ا د ر ف ع ه كنس كنس نظف نظف نظف هذا الذي استطاع ن ظ ف ولم يجد أ ح د ا ي س ا ع د ومضى إ ل ى ر ب ي ولا نزكي على الله أ ح د ا نحن نظن أ ن ه شهيد ب إ ذ ن الله

لا نزكي على الله أ ح د طبعا إ خ و ا ن ن ا الفلسطينيون ي ي ي ن ن ا ل ل ف س ط و أ ن ا منهم أ ن ا منهم ولكنني نغم بسمعهم شريد يتهمون ضياء الحق انه اللي أ د ا ر مذبحته ويلوله اللي ذبح الشعب الفلسطيني مسكين ضياء الحق لا أ د ر ي من أ ي ن هذه التهمه

م ؤ ا م ر ة حيكت ع في ا ل ق ا ه ر ة ونفذها حاكم عسكري ورئيس مجلس وزراء و د و ل ة ع س ك ر ي ة في عمان ايه دخل ضياء الحق بهذه ا ل ق ض ي ة ضياء الحق نعم هذا, هذا كلام نعم

هذه دعايات العلمانيين الفلسطينيين أ ص د ق ا ء بورتو بعد أ ن أ ع د م بورتو نعم حتى ي ك ر ه ا ل م س ل م ي ن بهذا الرجل قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين

ما ك ذ ا ي ط ا ل ب ن ا ل ق ر آ ن ا ل ط ي ر ا ن و ي ن ي ث و ا ع ن هناك د طيران يجب ان يكون هناك طيران ض ر ب مذبحت ان يكون هناك ط ا ئ ر ا ن يجب ان يكون هناك طيران س ف ي

فحاول ضياع ما استطاع الذي استطاعه لماذا لم يتعبئ الشعب ن ي إذا ا الباكستاني مثل ب ق ي ة الشعوب نائمين غارقين في ملذهم وشهواتهم لا تحركوا كما أ ن ب ق ي ة الشعوب لا تتحرك وهي تذبح نفسها فكيف إ ذ ا ذبح شعب بجانبها

بعض الباكستانيين اشتركوا في الجهاد لكن مشاركتهم ق ل ي ل ة شاركوا أ ل ف أ ق ل أ ك ث ر إ ل ى اخره أ م ا ا ل آ ن ضيق كثيرا بعد ضياء الحق على الجهاد نعم ل أ ن ضياء وقف أ م ا م ا ل أ م ر ي ك ا ن في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة وقفه ص ل ب ة

ووجدوا أ ن لا مناص من ا ل إ ط ا ح به وذبحه ما في مفر ولكنهم وجدوا أ ن ه م ت أ خ ر و ا في قتل ضياء الحق ل أ ن ه م من سنه ست ة وثمانين كانوا قد قرروا قتله وجاءوا بهذه البد ل وهي تحدث في م ق ا ب ل ة ص ح ف ي ة

ق ا ل ت لما عدت من المنفى س ن ة ي ست وثمانين دعاني السفير ا ل أ م ر ي ك ي رافيد وقال لي إ ن ضياء الحق قد تقدمت به الزمن والسن وهو تارك الحكم ولا بديل له إ ل ا انت ف أ و ص ي ك ب ك ل م ة و ا ح د ة بالصبر بس ولذلك في اليوم الذي ق ت ل فيه ضياء الحق

عقدت مؤتمرا صحفيا وقالت ا ل آ ن فتح الطريق إ ل ى القصر الجمهوري أ م امامي ي <تصفيق> يوجد هل ك ت ف ا ع ن د من ا ا ل ج ه د ن تحتاجون المجاهدين نسمع أفغانستان أن بدون إذنه نحن الآن أي الأول أبي أخرج يعارض زهابي يجوز لي لا إلى السؤال سؤال إلى فهل كما هذا بحاجة بشدة

إ ل ى شباب د ع ا ء يفهمون لماذا جاؤوا إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن يدركون ط ب ي ع ة الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي وكيف يعملون معه د ع ا ء مهندسين كهربائيين صحفيين إ ع ل ا م ي ي ن

مخرجين لصحف او لمجلات مخرجين فنيين اطباء مختصين الجهاد الافغاني بحاجه ة الى كل ط ا ق ة نحتاج طابعين طابعين لكن نحن لا نستطيع ان نستوعب

ل أ ن أ ي شاب يتعبنا كثيرا حتى نحضره ل ل م ع ر ك ة نستقبل إ ل ى بيت ا ل ض ي ا ف ة إ ل ى معسكر التدريب ثم نوجه عن ط ب ي ع ة الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي عن عادات ه كيف يعمل و ن و ص ي أ ن بعض هيئه ا ل ص ل ا ة التي تتبعها في بلدك هذه تثير ح ف ي ظ ة الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي علينا

مثل وضع اليدين على الصدر تحريك الاصبع رفع اليدين عند الركوع عند الرفع من هذه تخالف المذهب الحنفي الشعب الافغاني شعب امي يعرف الاسلام من خلال ما, رأاه من إمام مسجده. ما راى أ من امام مسجده او المولوي العالم عندهم في حياته يدي ولا حرك اصبعه هكذا والبي سنوات عندهم منذ في يدي بي سي رفع حرك

وهي تحرك الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي وتثيره علينا أ ن العرب جاءوا يهدمون المذهب الحنفي وينشرون مذهبا جديدا اسمه ا ل و ه ا ب ي ة خارج عن المذاهب الاربعه أ ر ب ع ة ن فعندما ت ب ه له و ا ي و ن ك تحركوا إ ص ك ك ذ انتبهوا ي ر ك و فعلا ما ق و ل لهم ل ه ا ي بي سي أن ؤ ل ا ا ء ء ج بدين جديد ت له ل

إ منذ ا م ممجده أ ر ب ع ي ن س ن ة حتى ا ل آ ن ما ر أ ى لا يرفع يدي ولا يحرك إ ص ب ع ه اوصينا الشباب قلنا لهم هذه الايات عندنا فتاوى لابن ت ي م ي ة في كثير من ا ل أ م ا ك ن وحتى من كثر ما احتجت إ ل ي ه ا ك ت ب ت في م ذ ك ر ة ا ل ص غ ي ر ة ف ي م ذ ك ر ة ا ل أ ك ب ر حتى نقراها عليهم كلما لك لأن الشاب قلت هذا أنا

جئت و د ا ف ع عن ا ل س ن ة أ م أ ت ر ك ا ل س ن ة قلت له احنا جئنا بك حتى تحارب ا ل س ن ة و أ ن ا ج ا ي أ حارب ا ل س ن ة وانفع ل ب ل ا فشاب صغير、ما. ولذلك مسجل عندي ارقام وصفحات من الفتاوى حتى, حتى لا يجادلني يقول ابن ت ي م ي ة في المجلد الرابع والعشرين ص ف ح ة مئه خ م س وتسعين

فالعمل الواحد يكون فعله مستحب ا ثاره وثاره تركه مستحب ا باعتبار ما ي ت ر ج ح من م ص ل ح ة فعله و تركه بحسب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة والمسلم قد يترك المستحب إ ذ ا كان في فعله فساد راجح على مصلحه كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم بناء البيت

على أ س س إ ب ر ا ه ي م وقال لعائشه لولا أ ن قومك حديث و عهد ب ج ا ه ل ي ة ل ن ق ط ت ا ل ك ع ب ة ولالصقتها ب ا ل أ ر ض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه من ولذا استحب ا ل أ ئ م ة أحمد و غ ي ر ه أ ن يدع ا ل إ م ا م ما هو عنده أ ف ض ل إ ذ ا كان فيه ت أ ل ي ف ا ل م أ م و م ي ن وكذلك لو كان ممن يرى المخافة

ب ا ل ب س م ل ة أ ف ض ل أ و الجهل أ و كان ا ل م أ م و م و ن على خلاف ر أ ي ه ففعل المفضول عنده وليس الفاضل لمصلحه ا ل م و ا ف ق ة و ا ل ت أ ل ي ف التي هي ر ا ج ع ة على مصلحته تلك الفضيله ة كثيرة كان جائزا حسنا وكذلك أماكن كان كنا جائزا حسنا والوقت لا يتسع فإذا كان يعني في جلال ا يعني يتسع في ب

ن ع م ن ه م ي ف ن ي ا ل س ن ق ا ع م يعني, <تصفيق> نعم نعم يعني سناتي اليه ان شاء يعني كنا

في خوشكم بد خوشكم بد هذه على حدود ج ل ا ل باد وكان م ج م و ع ة من الشباب العرب الحمد لله في خط النار ا ل أ و ل شباب والله يعني يشرحون الصدر كلهم الحمد لله لكن بعضهم لا ينتصح بصراحه قلنا لهم اتركوا هذه الايات وهذه الفتاوى عن احمد وعن مالك وعن ابن ت ي م ي ة وعن غ ي ر

بعضهم خلص كيف اترك ا ل س ن ة س ن ة فجاءوا وصلوا مع, مع الافغان و ي ن على خط النار ك و ر ي ا خ ر ج كم بدال الافغان لا يجهرون بامين ل أ ن الحنفيه يسرون بامين لا تسمع ك ل م ة امين من ا ل م ع م و ئ ي ن

ف ق ر أ ا ل إ م ا م وصلوا العرب مع ا ل أ ف غ ا ن وموصيين كثيرا إ ي ا ك وجار ا ل بامين فعندما قالوا ل امين الافغان كل واحد حمل ح ذ ا ؤ ه ترك ا ل ص ل ا ة و ط ل ع ب ر نعم قالوا فعلا العرب ج ا ي ي ن بدين يديك نعم

وما فيش طريق من الباب خرجوا من الشباك ل أ ن الصفوف ساد الباب فالشباك أ م ا م خرجوا من الشباك أ ن ا صليت بهم ر ة الفجر يوم ا ل ج م ع ة ف ق ر أ ت ا ل س ج د ة ثلاثمئه واحد ك ت ي ب ة تصلي وراء أ ف غ ا ن لما وصلت ا ل س ج د ة سجدت

خ م س ة سبعين واحدين س ح ب ه ا من ا ل ص ل ا ة ووقفوا على جنب أ و ل م ر ة ب يشوفوا واحد بيسجد في داخل ا ل ص ل ا ة وثم قمنا ل ل ر ك ع ة وكملنا فهم بيضحكوا نماذ فجر س ي ر ركعه ص ل ا ة الصبح ثلاث ركعات صارت فعلا دين جديد فاذا كان الشاب

يريدوا ان ي أ ت ي ويعمل فينا مثل هيك لا ما ي ا ت و ل أ ن و اللي ب ن ي ن ا بيهدموا اللي بنينا ثلاث سنين بيهدموا ثلاث ايام هم ما بعرفوا فلان وفلان بعرفوا العرب عملوا هيك والعرب فعلوا كذا إ ذ ا كان رجل داعي ناضج يعرف الدور الذي ي ن ت ظ ر والله هم ب ح ا ج ة إ ل ي ن ا

ك ح ا ج ة ا ل أ ر ض ا ل ع ط ش ة للمياه وهم يقولون العربي أ ح ب إ ل ي ن ا من مليون دولار ل أ ن العرب يحركون الجبهات يعلمونهم و إ ذ ا أ ح ب و ا العربي هم ب ر ا ق ب و ا ف ت ر ة كيف يصلي كيف يتوضا كيف هذا إ ذ ا وجدوا فعلا أ ن ه ما جاء ي د م ذ ه ب ه م ها؟

ي ح ب و ن ف إ ذ ا أ ح ب و ا يحبون أ ن يموت م ا ئ ة ولا يجرح العربي صدقوا صدقوا حتى ا ل م ل ي ش ه ا ل أ ض ا ظ ا ل م ل ي ش الذين ما ع ل د و ل ة ا ل ش ي و ع ي ة يحترمون العرب و أ ك ث ر من م ر ة ثلاث من العرب واحد الدكتور محمد عمر العراقي مسكوه في تخار

هذا كان يجاهد في تخار هو دكتور في المستشفى وعمليات ج ر ا ح ي ة يجري وكان في ا ل م ع ر ك ة أ ص ا ب ت القائد القائد اسمه عباس ق ذ ي ف ة انطلقت أ م ع ا ؤ ه فتحت بطنه جاءوا قالوا ل ل ق ا ئ د أ ص ي ب ونزلت أ م ع ا ؤ ه على ا ل أ ر ض و ا ص ا ب ت الشظايا بعض ا ل أ ي ه

بعضها بده معاه يفعل جاء ديناليل قال وصار ل لسراج ولا أسراج. إبري. وخيط. خيط العادي ع و هاتوا وخيط ا أسراج إبري خيط خيط يطهر ا ل إ ب ر ي على السراج وخيط وخيط وخيط, وخيط امعائه وبعد شهر ولعباس رجع يقود المعادن ع م

ا ل ح ق ي ق ة كرامات كثيره حصلت على أ ي د ي ا ل أ ط ب ا ء العرب يعني قالوا لنا ا ل أ ط ب ا ء العرب قوانين الطب كلها تكسرت أ م ا م كرامات ا ل ا ف و ا ن صرنا نكذب القواعد ا ل ع ل م ي ة و ا ل ط ب ي ة التي د ر ز ن ا ه ا ل أ ن في ناس يعني ما في علاجهم ب م ع ج ز ة اصيب شافي بلخ م ز ا ر شريف

جاؤوا به الى الفرنسيين كان تسع فرنسيين طاقم معهم مستشفى أ ص ي ب ب ش ظ ي ة بالنخاع الشوكي شل وخلص ما في هذا ما لا علاج له عرضوا على الفرنسيين الفرنسيين قالوا أ س ت غ ف ر الله كبر ك ل م ة تخرج من أ ل ظ ا ل م هذا ربنا ما بستطيع الجيد فيه

الدكتور صالح الليدي جاء قالوا له تعال انظر إ ل ى هذا الشاب قال وجدت معنويات محطمه جسمه مشلول يبول على نفسه لا يجد من يخدمه شاب كان يزلزل ا ل أ ر ض تحت أ ق د ا م روسيا و ف ج أ ة لا يستطيع أ ن يقضي حاجته إ ذ ا أ ر ا د أ ن يبول لا بد من واحد يذوب خجلا

عندما ي ق و م ا ل ن ا س ل ه ب تنظيفه وغير ذ ل ك ق ا ل ا ل ش ي خ ا ل دكتور صالح ق ا ل ل م ا ر أ ي ا أردت أ ن أ ر ف ع م ع ن و ياتي كتب ب س ي ط ة وعندك ب س ي ط ة بسيطة إ ن شاء الله بطيب إ ن شاء الله إ ن شاء الله هو ع ا د ا ه ذ ا ا ل دكتور صالح ا ل د ع ا ء والغذاء والدواء ا ل د ع ا ء ثم الغذاء ثم الدواء ف

ب د أ يدعو ل وبسم الله وبها ل ح ب و ب لا بستطيع يعمل و ا عمليه ج ر ا ح ي ة الفرنسيين طردوهم لما وصل الدكتور صالح طردوا الفرنسيين واخذوا مستشفى معهم مستشفىهم معهم ما عندو شيء إ ل ا ش و ي ة حبوب ب ي ش ت ر ي ن م ن ا ل أ س و ا ق من راتبه الخاص وبعد شهر و إ ذ ا بالشاب يرجع يجاهد في الجبهه

فانتشر في كل بلغ القول وصل ولي صالح إ ل ى مزار شريف إ ل ى بلغ اسمه الدكتور صالح فنحن ب ح ا ج ة والله بس بشرط واحد أ ن يدرك الشاب لماذا جاء ومع من يتعامل وما هو الدور

الجهاد ذ ي ي ب أن ي ي ؤ د إ ذ خرج بإذن و ا ل ي للوالدين ن إذن لا لا استئذان فرض ي ف و ا ل عين ا و ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة لا استئذان في فرض و العين ا أ ن ت تريد أ ن تصلي الفجر أ ب و ك يسهر ل ل س ا ع ة ث ن ت ي ن على الورق وعى البلود

يقول لك يا ا بني ما تقوم الصبح ا تزعق ب ه ا ل ب و ا ب تتوضا بهالكبكاب والشبشب ب ا ب أ ن ت تزعجني ما تصلي هل يجوز لك أ ن تطيعه كذلك الفرد الجهاد لا يجوز لك أ ن تطيعه فيه إ ذ ا كان فرض عني وهو فرض عني

ما الصعوبات التي حالت دون قيام دولة الدوله إ س أفغانستان ل ا م ي في ة ل الاسلاميه ل م ي ن ي س ق ط حكم ك ا ب ن شاء الله رب العالمين ان شاء الله بإذن أ ل بالله ن ا ع ظ م م وإذا وصلنا وصلوا ا ل ج في ن ه ا إ ف غ ا ل ن س ل ا ن

و إ ل ا من سنه ي ق و ل و ل ه م ا ل أ م ر ي ك ا ن إ نكملكم نجيب الروس ب نكملكم نجيب بس اقبلوا ش و ي ة يا ج م ا ع ة معملوا م ر و ن ة بتحبوا نسلمكم الحكم إ نكملكم نجيب إ ن ز ي ه ا شيوعيين روسيا قالتلهم بس اقبلوا ثلاث وزراء شيوعيين وبعد ما نطلع يطردوهم هنا في الطائف في الطائف. استماتت ل ط ا ا ئ ف روسيا للحصول على و ر ق ة

من المجاهدين على أ س ا س تحفظ ماء وجهها أ ن ه ا خرجت ب م ع ا ه د ة مع المجاهدين فما استطاعوا أ ن يحصلوا على ورقه و ا ح د ة يوقع عليه المجاهدون فهم ا ل آ ن ب ق و ل و ن يا جماعه شكله الدولي بس وضعوا أ ك م وزير من ج م ا ع ة ن ج ي د مسلمين ب ي ص ل و ا ب ي ص و م

نجيب بعدو الشيوعيين بعدوهم المعروفين باشتراكيتهم بي... شيوعيتهم بس أ ك م واحد معتدل يعني هيك مرنين منفتحين مربين على ايدينا في واشنطن في باريس في بريطانيا دينهم مثل المطاط مط ها؟ حسب ا ل أ ه و ا ء ا ل أ م ر ي ك ي ة والفتوى كل واحد عنده تنجرت فتوى جاهزه او ايش فتوى ماشين تعرفوا فتوى ماشين

مثل ايش م ا ش ي ن ا ل بيبسي والميراندا هذا تضغط عليه ب ت ط ل ع بيبسي وهذا عنده فتوى م ا ش ي ن اضغط ع ل ي ه ب ت ط ل ع فتوى دين يعني تعبوا الأمريكان الأمريكان تعبوا أريقان يطلب يار مرن هنا معها مقابلة حكمة فهذا بنفسه بنفسه لا تعبوا تعبوا

استدرجوا حكمتها قالوا تعال انظر الى قضيتكم اعرض قضيتكم في الامم ا ل م ت ح د ة لما وصل واذا بهم ا س ت د ر ج و ن ليقابل ريجان السفير الباكستاني 11 س ا ع ة في نيويورك يحاول ان ي ق ل ح حكمتها ان يقابل ريجان قال انت ق ا ا ل ر ج مجنون مجنون 60 ملك رئيس على ق ا ئ م ة ريجان ارافض مقابلتهم كان اجتماع الامم ا ل م ت ح د ة

الملوك والرؤساء لهذا د و ر ة الخمس الثمانين و أ ن ت ترفض هو يطلبك و أ ن ت ترفض قال ن ا و إ ذ ا أ ص ر ر ت م س أ غ ا د ر أ م ر ي ك ا الان ر ي ج ا ن ما ي أ س كتب رساله مع بنت ه مورين ر ي ج ا ن أ ر س ل ه ا إ ل ى حكمتها قال بل كرق لابنت الحلال فراحت ق ا ل ت له والدي ينتظرك في البيت ا ل أ ب ي ض هذه ا ل ل ي ل ة

قال لكن أ ن ا م ت أ س ف عندي موعد مع المهاجرين ا ل أ ف غ ا ن في انديانا سابق علي ه ولا أ س ت ط ي ع الكونغرس دعاه أ ن ا ر أ ي ت ر أ ي ت د ع و ة الكونغرس أ ن ك م ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أ ن تتحرر من ا ل ع ب و د ي ة ومن أ ج ل هذا نتشرف بدعوتكم على ح ف ل ة شاي

لمجلس الكونغرس ا ل أ م ر ي ك ي تشرحون قضيتكم قال الكونغرس ريجان وجهان ل ع م ل ة و ا ح د ة لا ن د ه ب عقد مؤتمر صحفي س أ ل ه الصحفيون ا ل أ م ر ي ك ا ن كم تقدموا لكم قال نرفض أ ن نستلم دولارا واحدا من أ م ر ي ك ا هنا الناس العالم الإسلامي والعربي في

يقول لك هذه حرب النجوم حرب الكواكب ف بفهم ه لله م الحمد الأخ ا س م اي ل ل ل ه ع ه بيعرف ب حل ح س ن ا ا ل ل ه والكي ن ع م و ل و جي د و ا ف الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي وجدوا ف ي أ و ر و ب ا ع ل ى أن ا ل ذ ي ي ن ع م ل ل و ن في ا م د ا خ ن تنظيف وفي لله

المجاري أ ج ل ك م الله إ ذ ا ذهبوا إ ل ى حدائق الزهور يرشحون ويصيبهم ا ل ز ك ا ة فالناس من ك ث ر ة ا ل ع ب و د ي ة والذل صاروا لا يصدقون العز لا يصدقون أ ن أ ن ا س أ ع ز فوق ا ل أ ر ض صاروا لا يصدقون أ ن الله أ ق و ى من أ م ر ي ك ا وروسيا

كل هذا كيف على أمريكا؟ كيف يتمرد؟ قالوا لسياس كيف انتصرتم على الروس قال ل أ ن ه م يقولون نحن ا ل ق و ة العظمى ونحن نقول إ ن ربنا صاحب ا ل ق و ة العظمى ف ق و ة ربنا هزمت قوتهم العظمى هذه غابت عن المسلمين

أ ي كلام تريد أ ن تحدثه في أ ي ق ض ي ة يجب ا يقول لك ا أ خ ي اي ا KGB و ا ل م ا س و ن ي ة و ا ل ص ه ي و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة والروتري وما إ ل ى ذلك ك أ ن هذه أ ص ب ح ت آ ل ه ه ت د ي ر ا ل أ ر ض أ ي واحد يريد أ ن يتوكل على ربه لا يصدق الناس أ ب د ا

متى وكيف ا س ت ش ه ر الشيخ العدناني رحمه الله رحمه الله توفي في ا ل أ س ب و ع الماضي في سكته قلبي في أ م ر ي ك ا ذهب للقاء إ محاضرات عن الجهاد هو ذهب ا ل غ ا ي ة ا ل أ س ا س ي ة يريد أ ن يخفف وزنه قال لي يا شيخ عبدالله أ ن ا ثقل وزني

ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ خ و ض المعارك و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ خ ف ف وزني لن أ ر ج ع إ ل ي ك م إ ل ا تسعين كيلو غرام حتى أ خ و ض بعض المعارك لعل الله يرزقني ش ه ا د ة في ا ل م ع ر ك ة فذهب و أ ص ب ح يتصل في ه يا شيخ عبد الله أ ب ش ر نقصت خ م س ت ا ش ر كيلو يا شيخ عبد الله أ ب ش ر نقصت عشرين كيلو يا شيخ عبد الله الشباب علموا أمريكا شيخ تمين أن في أمريكا

والمراكز ا ل إ س ل ا م ي ة انهالت علي احجز م ح ا ض ر ة م ح ا ض ر ة م ح ا ض ر ة محاضرات في مفكرته لخمسطاش نوفمبر القادم خ م س ت ا ش الشهر القادم فكان يلقي محاضره ذ ه ب ل م ح ا ض ر ة في أ و ر ل ا ن د و في فلوريدا هو كانت أ ه ل ه معه زوجته معه تائبه في الطريق قالت ل ي ج ل س هنا فوقع

ولكن المستشفى هو مستشفى ا م س ت ش ف ى ومستشفى بعد ت ش ف ى ومستشفى ومستشفى ومستشفى و م ل ت ش ف ى ومستشفى ومستشفى ومستشفى و ه س ت ش ف أ ومستشفى ق م س ت ش ف ى ا م س ت ش ف ى ومستشفى ومستشفى ومستشفى ومستشفى و م ت ش ف ى ومستشفى و م س ت ش ف

بيت ا ل ج ن ا ز فزوجته دخلت قالت أ ل ق ي عليه ن ظ ر ة الوداع و أ و د ع ه وقفت فوق ر أ س ي وداعا يا بطل ا ل إ س ل ا م أ ي ه ا ا ل د ا ع ي ة لقد أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة وبلغت ا ل أ م ة سلام عليك سلام عليك يا أ ب ا ياسر لقاؤنا إ ن شاء الله في ا ل ج ن ة ب د أ ت تتكلم

ف ب د أ ت عينه اليمنى تفيض بالدم نزل الدم وصارت تجفف الدم قال لي الاخ أ ب و طارق توفيق الحمد كنت واقفا بجانبها وهي تجفف ثم قدمت وجففت ب ق ي ة الدموع بعد اربع وعشرين س ا ع ة من و ف ا ت ه قال و ض ع ن ا من أ ج ل ا ل غ ص ل

والتكفير على ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ س ل ا م ي ة فدخل صاحب المحل قال يبدو أ ن ك م استعملتم عطرا ممتازا قالوا كيف قال ر ا ئ ح ة المحل كلها عطر قالوا لم نستعمل العطر ابدا ارادوا وضعه في التابوت وكان رحمه الله سميم فالتابوت يده هكذا

فما أ غ ل ق التابوت عليه والميت يتصلب عاده فهم ثنوا يده ك أ ن ه نائم و أ ب ع د و ه ا على الجانب وسكروا التابوت كانه نائم تصلنا بالشيخ بن بالشيخ الرزاق عفيفي. تصل أحد تميم أمريكا

الرحله تستغرق حوالي اثنين و ر ك إ س ل ا م ر ب ا د ع ي 42 س ا ع ة فهل يجوز لنا أ ن ندفنه في القبر في التابوت فقال الشيخ ابن باز إ ذ ا كان يعني يخشى ان رائحته تخرج أ و جسمه يتغير

يعني ادفنوه بالتابوت أ ف ض ل شيخ عبد ا ل ر ز ق عفيفي قال طبعا سيتغير ورائحته تخرج ف ا ل أ ف ض ل سترا للميت أ ن لا يفتح عليه فادفنوه في التابوت وصل الشيخ تميم طبعا هناك الذي ينقلونه يفتحون بطنه ويخرجون أ م ع ا ء وما إ ل ى ذلك رفض إ خ و ا ن ن ا أ ن يسمحوا لهم أ ن يفعلوا شيئا به

قالوا لن نسمح لكم لا ت خ ر ج و ا معه لا تفتح بطنه س ن ن ك ل ه كما هو لما وصل فتحت عليه كما هو ف أ خ ر ج ن ا ودفن أ و ل ا صلى عليه الشيخ السياف الشيخ يونس خالص كان المجاهدون العرب و ا ل أ ب غ ا ن حاضرين أ ع د ا د ض خ م ة

ثم د ف ن ا أ خ ر ج ن ا من التابوت و د ف ن ا و أ ل ق ى ا ل شيخ سيف ا ك ل م ة و أ ل ق ي ت ك ل م ة و أ ل ق ى ابنه ك ل م ة وصورها ا ل إ خ و ة صور ا ل إ خ و ة ج ن ا ز ة الشيخ تميم طيله يعني الطريق و إ ن شاء الله نرسل لكم فيلم الفيديو عن جنازته إ ن شاء الله

ما ح ق ي ق ة ا ل أ خ ب ا ر عن القتال بين المجاهدين وهل تقوم ح ك و م ة المجاهدين بمهامها داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن القتال بين المجاهدين هذه ن غ م ة يريد أ ن يركز عليها ا ل إ ع ل ا م الغربي حتى يقول ل ل ت ج ر الكويتي أ ن ت لماذا تدفع فلوسك ل ل أ ف غ ا ن

أ ر س ل ه ا للفقراء في مكان آ خ ر في أ ف ر ي ق ي ا بدل ان تساعد في سفك دماء المسلمين ل أ ن الفلوس التي تذهب إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن هذه فيها ذخيرة يشتريها رباني رباني الأهلي هذه ذخيرة يذبح يذبح سيشترى الروس يار رباني رباني يار طيب الخلافات برزت الحرب خروج جماعة جماعة حكمة حكمة بعد أو